أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق رحمة للعالمين وقدوة للعاملين وحجة على الذين أرسل إليهم أجمعين فبلغ الرسالة وادى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة الكرام فإنني أشكر الله عز وجل أن هيا لنا هذا اللقاء الذي نرجو أن يكون مباركا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليله الثلاثاء الرابع والعشرين من شهر رجب عام اثني عشر واربعين مئه والف ثم اشكر اخانا الشيخ ابا بكر الجزائري ان اتاح لنا الفرصه في ان نجلس بالنيابه عنه في هذا المجلس وأسأل الله, تعالى وأسأل الله تعالى أن يثيب الجميع وأن يجعل العمل خالصا لله موافقا لشرع الله أيها الاخوه إن الأمة كانت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في جاهلية عمياء وضلال على غير هدى وتشتت وتفرق وقتال وانتحار ينحر بعضهم بعضا ويضرب بعضهم رقاب بعض ولما كان الناس في اشد الضروره الى الرسالات الالهيه وكانوا اليها اشد من حاجه من حاجه الطعام والشراب ارسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم على حين فتره من الرسل وانطماس من السبل فبعثه الله عز وجل في ام القرى وكان اول ما دعا اليه توحيد الله عز وجل الذي خلق الله من اجله الخلق كما قال تعالى وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون أي ليوحدوني في العبادة ومن أجله أرسل الله الرسل كما قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ومن أجله من أجل تحقيقه قامت المعارك الكلامية والقتالية بين الرسل وأعدائهم ولكن كان النصر للرسل وأوليائهم إما في الدنيا وإما في الآخرة كما قال الله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين وقال تعالى انا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار وبقي النبي صلى الله عليه وسلم في أول رسالته يدعو الناس إلى تحقيق توحيد الله بقي على ذلك أكثر من عشر سنوات لم تفرض عليه لا صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا حج كل هذا من أجل تحقيق التوحيد لأن الإنسان إذا حقق توحيد الله عز وجل سهلت عليه بقية العبادات إذ أن العبادات للتوحيد بمنزلة الماء للشجر يروي التوحيد ويبقي حياته فهو الأصل ولما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة إما بسنة أو بثلاث سنوات لما عرج به صلى الله عليه وسلم فرض الله عليه الصلوات الخمس ولما هاجر فرض الله عليه الصيام في السنة الثانية من الهجرة السنة الثانية من الهجرة تمثل بالنسبة للبعثة خمس عشرة سنة يعني لم يفرض الصيام إلا بعد خمس عشرة سنة من البعثة ولما فتح الله مكة في السنة الثامنة من الهجرة وكانت مكة بلاد إسلام بعد أن كانت بلاد كفر فرض الله عليه الحج إذن كل إنسان عاقل يفهم تدرج السريعة على هذا الوجه يعلم أن أهم شيء في شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في شريعة غيره هو تحقيق التوحيد التوحيد بأي شيء نوحد الله اولا نوحد الله عز وجل بالعبادة لا نعبد غيره لا ملك مقربا ولا نبيا مرسلا ولا زعيما دينيا ولا زعيم سلطان وإنما نعبد الله وحده لا شريك له فقط ثانيا توحيد الله عز وجل بالخشية والإنابة بالخشية والخشية هي الخوف المقرون بالعلم الخوف المقرون بالعلم لأن الخوف قد يكون سببه عظمة المخوف قد يكون سببه عظمة المخوف وعلم الخائف بذلك وحينئذ يكون خشية وقد يكون سبب الخوف ضاعف الخائف وجهله بحقيقة المخوف وحينئذ نقول إنه خوف ولا نقول إنه خشية ودليل ذلك قول الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده من؟ العلماء العلماء بماذا؟ العلماء بالذرة بالتكنولوجيا بقاعات البحار بطبقات الأرض لا إنما يخشى الله من عباده العلماء بالله العلماء بالله وبما له من العظمة وبما له من الصفات وبما له من الحقوق وبما له من الحكمة وبما له من السلطان إلى غير ذلك من صفات الله عز وجل وأحكامه الكونية والشرعية هؤلاء هم العلماء فأفقه الناس وأعلم الناس هم العلماء بالله إذن أفرض الله بالخشية لا اخشى غير الله كما قال الله تعالى فلا تخشوا الناس واخشوني أتخشونهم فالله احق ان تخشوه فانما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين فان قال قائل ما علامه خشيه الله عز وجل فالجواب على ذلك سهل علامه خشيه الله ان تتقي الله في السر والعلانيه ان تتقي الله في السر والعلن. يعني تمتثل أمر الله وتجتنب نهيه سواء كنت في سر أو في علم لأنك إنما تخاف من الله وحده ولا يهمك الناس وهذا, وهذا الأمر عن الخشية أمر مهم بالنسبة للعباد لأننا نرى من الناس من يخشى عباد الله أكثر مما يخشى الله ليس كمن قال الله فيهم يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم لا يخاف لومه لائم يخشى وليس ممن داعي النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عباد الصامت بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان وأن تقوموا بالحق لا تخافوا في الله لو تلعن كثير من الناس مع الاسف عنده دين لكن في مقام الرئاسه او الجاه او الشرف يخشى الناس ويخاف ان ظهر عليهم بشيء ان يفقد منصبه وهذا الرأي والفكر انما ورث عن المشركين الذين ردوا ما جاءت به الرسل حفاظا على جاههم وشرفهم اما المؤمن حقا فإنه يعلم انه اذا ارض اذا اسخط الناس بيد الله كانت العاقبه ان يرضى الله عنه ويرضى عنه الناس اما اذا ارضى الناس بسخط الله كانت العاقبه أن يسخط الله عليه ويسخط عليه الناس لأن قلوب العباد بيد من بيد الله كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ما من قلب من قلوب بني آدم إلا بين اصبعين من أصابع الله يصرفه كيف يشاء ثم قال اللهم مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك القائل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم المعصوم فما بالك بنا نحن إن الناس في هذا المقام ينقسمون إلى ثلاثه اقسام وأعني بذلك العلماء ينقسمون إلى ثلاثة أقسام علماء دولة وعلماء أمة وعلماء ملة كم الأقسام ثلاثة علماء دولة وعلماء أمة وعلماء ملة علماء الدولة هم الذين ينظرون ماذا تريد الدوله فيجعلونه الحق ولو كان باطلا هؤلاء على خطر عظيم قد ضيعوا الامانه ولم يقوموا بما امر الله به من نشر العلم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم بل كتموه اتباعا لأهواء من يريدون إرضاءه من دولتهم التي تريد منهم أن يقولوا بغير الحق وما أكثر هؤلاء ولكنهم ليسوا الحمد لله أكثر الناس لكنهم كثيرون نحن نذكر أنه حينما قامت فكرة الاشتراكية في الدول العربية قام اناس من العلماء يقولون إن الاشتراكية من الإسلام إن الاشتراكية من الإسلام علماء ثم يستدلون بأدلة ترضي الحكام ولا ترضي الله يقولون إن الله قال ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء قالوا قوله فأنتم فيه سواء يعني ما الاشتراكيه مع أن هذا داخل في المنفي يعني هل أنتم سواء في أموالكم أنتم ومن كانوا عبيدا عندكم الجواب بالنفي أو بالاجاب بالنفي لستم سواء وقالوا أيضا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس شركاء في ثلاث الماء والكلاء والنار فهل هذا يدل على ما ذهبوا إليه لا لا يدل بل يدل على عكس ما ذهبوا إليه لأن تقصيص الشئ الاشتراك في هذه الثلاثة يدل على أن ما ان ليس مشتركا يقولون إن الرسول عليه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلام ان من كان عنده فضل عليه وسلم يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان لكنه من من النصوص المشتبهة وطريق الراسخين في العلم في النصوص المشتبهة ان يحملوها على النصوص المحكمه اي يحملوها على النصوص المحكمه لتكون النصوص كلها محكمه اما من يتبع المتشابه ويدعي المهكم فقد وصفهم الله تعالى بأقبح وصف ماذا قال فأما الذين في قلوبهم زير فيتبعون ما تشبه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله إلا الله وأنشدوا قول الشاعر يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام والاشتراكيون أنت إمامهم وكذا الشاعر بل إن النبي صلى الله عليه وسلم إمام أهل العدل ودفع الظلم وليس إمام أهل الظلم وإنما ضربت هذا مثلا ليتحقق به ما قلنا إن من الناس من يكون من علماء إيش؟ الدوله ومن الناس من هو من علماء الامه عالم امه ينظر ماذا يصنع للمجتمع فيكتبه وينظر ماذا ما ينفر منه المجتمع فيسكت عنه يسكت عنه قولا او يسكت عنه عملا فتجده يدع كثيرا من السنن لأن الناس ينفرون منه منها وهذا أيضا خطأ عظيم والواجب على الإنسان أن يقول الحق ولا يخشى في الله لوم تلعب وإذا كان بين قوم قد يفسد عليهم أمرهم إذا قال ما يجهلون أو فعل ما يجهلون فبإمكانه أن يستعمل أسلوب الحكمة كيف ذلك؟ أسلوب الحكمة أن يقول للناس قبل أن يقوم بالفعل إن من هدي النبي صلى الله وسلم كذا وكذا إن من هدي النبي صلى الله وسلم كذا وكذا حتى يوطن نفوسهم على هذا ثم بعد ذلك يأتي التطبيق على قلوب مطمئنة وأنا أضرب مثلا بما يخل به كثير من الناس اليوم في الصلاة تسوية الصفوف في الصلاة أمر واجب أمر واجب كما يدل عليه أحاديث كثيرة منها أمر النبي صلى الله عليه وسلم لذلك سووا صفوفكم ومنها ما في أحاديث النعمان بن بشير أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يسوي الصفوف حتى كأنما يسوي بها القداح فخرج ذات يوم فتقدم لي فرأى فرى رجلا باديا صدره ما معنى باديا صدره نعم يعني متقدما فقال عباد الله لا تسووان صفوفكم او ليخالفن الله بين وجوهكم لا تسووان صفوفكم او لا يخالفن الله بين قلوبكم يعني اذا لم تسووها واهل العلم بالعربية من الحاضرين هنا يعلمون ان الجملتين مؤكدتان كم مؤكد لا تسوونا لا يخالفن كم مؤكد ثلاثة القسم واللام والنون فمعنى لا تسوون والله لا تسوون او لا يخالفن الله اي او والله لا يخالفن وشيء يتوعد عليه الرسول عليه الصلاه والسلام يتوعد على تركه بهذا الوعيد ان يخالف الله بين الوجوه لا ياتي يكون حكمه قاصرا على الاستحباب بل هو للوجوه المخالفة بين الوجوه هل هي مخالفه معنويه او مخالفه حسيه في هذا قولان للعلماء لشراح الحديث بعضهم يقول لا يخالف أن الله بين وجوهكم بمعنى أن الرقبة تفتر حتى يكون الوجه هذا وجهه عن يساره والثاني وجهه عن عن يمينه هذا عن يمينه وهذا عن يساره لا يكون وجهه تلقاء وجهه بل إما على اليمين وإما على اليسار ومنهم من قال إن الاختلاف الوجوه اختلاف معنوي أي لا يخالفن الله بين وجهات نظركم وهذا الأخير أصح بدليل قوله في الأحديث الآخر أو لا يخالفن الله بين قلوبكم والقلب كما نعلم هو المدبر هو المدبر للجسد بعض الأئمة الآن بعض الأئمة إذا أقيمت الصلاة وتقدم ليصلي بالجماعة قد يلتفت وقد لا يلتفت وقد يقول استو وقد لا يقول وإذا قال استو فكأنما يقولها على أنها بمنزلة العادة أو شريط مسجل قد يقول استو ويجد الصف مائلا تماما ولا يقول تقدم وتأخر إذن ما الفائدة من هذه الكلمة هل فيها فائدة الآن ابدا ولهذا نجد بعض الأئمة جزاهم الله خيرا إذا وجدوا الصف لم يكن مستويا وقف واستقبل الصف بوجهه كما كان رسول صلى الله عليه وسلم يفعل وقال السوء تقدم يا فلان تأخر يا فلان حتى يبقى الصف مستويا تماما لكن الصنف الاول من من الائمه لا يقول لا يفعل مثل هذا الفعل ولا يقول مثل هذا القول لماذا لانه ايش يخشى من اعتراض بعض الجهال عليه يخشى من اعتراض بعض الجهال عليه وفي الحقيقه انه لا ينبغي له هذا الشيء اولا انه امام والإمام متبوع وثانيا أنه ينبغي لكل إمام من ائمه المساجد أن ينظر هدي النبي صلى الله عليه وسلم كيف يؤم الناس وكيف يفعل حتى يهتدي بهديه ويتبع لسنته مثال آخر ونحن نضرب الأمثل لا الله أن ينفع بها مثال آخر اهل العلم يعلمون ان سجود السهو اذا سهل الانسان في صلاته احيانا يكون قبل السلام واحيانا يكون بعد السلام يكون قبل السلام في موضعين ويكون بعد السلام في موضعين يكون قبل السلام في موضعين, السلام في موضعين اذا ترك واجبا من واجبات الصلاه سواء كان قوليا ام فعليا واذا شك في عدد الركعات ولم يترجح عنده شيء فانه يبني على الاقل ثم يسجد لسه قبل السلام اذن في موضعي الاخ نعم وأنت قائم نعم. يعني لم يترجح عنده شيء فيبني على الاقل احسنت بارك الله فيك يكون قبل السلام في كم موضع؟ في موضعين الاول اذا ترك واجبا من واجبات الصلاه والثاني اذا شك في عدد الركعات ولم يترجع عنده الزياده والنقص فيبني على الاقل ويسجد قبل السلام كل هذا ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام اما الاول فقد ثبت عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه نسي التشهد الأول أنه نسي التشهد الأول وقام فلما قرى الصلاة وانتظر الناس تسليمة كبر فسجد سجدتين ثم سلم ما الذي تركه واجباً واجبات الصلاة وسجد قبل السلام. الحكمه من هذا لانه سجد النقص سجد النقص فكان الاولى ان يجبر النقص قبل ان يسلم ان يجبر النقص قبل ان يسلم طيب رجل نسي ان يقول سبحان ربي العظيم في الركوع يعني انه ركع ولكن لم يقل سبحان ربي العظيم ثم رفع متى يسجد لا قبل السلام قبل السلام لأنه ترك واجبا وهو قول سبحانه رب العظيم رجل آخر نسي أن يكبر للسجود سجد ونسي أن يكبر متى يسجد قبل السلام لأنه ترك واجبا طيب الثاني الموضع الثاني مما يكون فيه السجود قبل السلام إذا شك في عدد الركعات ولكنه لم يترجح عنده شيء مثل شك هل صلى ثلاثا أم أربعا ولم يترجح عنده أنها أربع أو ثلاث يجعلها كم؟ ثلاثا يجعلها ثلاثا ويكمل عليها الرابعة هو قبل أن يسلم هكذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم سلم فيما شك فلم يدرك كم صلى ثلاثا ام اربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجد سجد قبل ان يسلم ويكون سجود السهو بعد السلام في موضعين الموضع الاول اذا زاد في الصلاه ركوعا او سجودا او قياما او قعودا إذا زاد في الصلاة فإنه يكون سجود السهو بعد السلام مثال الزيادة أخ. صلى خمس ركعات ولم يعلم بذلك إلا وهو في التشهد نعم طيب تمام هنا يسجد بعد السلام يعني في التشهد الأخير <تصفيق> ذكر أنه صلى خمسا نقول كمل وسلم واسجد بعد السلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمسا وسلم فأقبروه أنه صلى خمسا فسجل سجتين بعد السلام إذن الزيادة تكون بعد السلام طيب ركع شخص مرتين ناسيا متى أسجد؟ بعد السلام سجد ثلاث مرات بعد السلام الموضوع الثاني اذا شك في الصلاه وترجح عنده احد الطرفين فانه يبني على الراجح ويسجد بعد السلام الموضوع الثاني متى اذا شك في صلاه في عدد في عدد الركعات شك في عدد الركعات وترجح عنده أحد الامرين فإنه يكمل عليه ويسجد بعد السلام مثال ذلك هو الآن في الرابعة في صلاة الظهر رجل يصل الظهر والآن في الرابعة وشك هل هذه الرابعة أو الثالثة لكن ترجح عنده أنها الثالثة ماذا يفعل يأتي بالرابعة ويسجد بعد السلام طيب لو ترجح عنده أنها الرابعة يأتي بركة أو لا أو لا لا يأتي يكمل يكمل ويسجد بعد السلام هكذا تبث سبيل السنة كما في حديث عبد الله مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من شك في صلاته أن يتحرى الصواب ويبني عليه ثم يسجد زجزئين بعد أن يسجد فعرفنا الان ان السجود السهو منه ما يكون قبل السلام ومنه ما يكون بعد السلام من الائمه من لا يسجد الا قبل السلام دائما دائما يسجد قبل السلام فتموت السنه الاخرى السنه الاخرى اللي بعد السلام تموت ولهذا ينكر العوام السجود بعد السلام ينكرونه فمن الأئمة من يخاف منهم ويجعل سجوده دائما قبل السلام نقول هذا خطأ هذا نسميه عالم إيش أمة كذلك في مسائل من مسائل البيوع مسائل التأمين مسائل الربا كثير من الناس إذا رأى اتجاه الناس إلى كثير من العلماء أو بعض العلماء استغفر الله بعض العلماء إذا راى اتجاه الناس إلى شيء ذهب يحلله وإن كان قد يعلم أو يغلب على ظنه أن الشرع حرمه لماذا لأنه لأنه عالم أمة يخاف القسم الثالث من العلماء عالم الملة الذي يريد إحياء ملة الرسول عليه الصلاة والسلام رضي الناس أم هذا هو الافضل بل الفضل له على غيره هذا لا يخاف في الله لما تلا يبين الحق يعمل بالحق رضي الناس أم سخطوا اعترضوا أم سكتوا لأنه يريد إحياء ملة الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك نقول هذا الرجل هو الذي خشي الله وقدم خشيه الله على خشيه الناس ذكرنا ما بين العباده على العباده اولا التوحيد في العباده التوحيد في الخشيه والانابه التوحيد في المحبه التوحيد في المحبه اي أن تملأ قلبك بمحبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبة الرسول عليه الصلاة والسلام تابعة لمحبة الله لولا أنه رسول رب العالمين لم يجب علينا له من الطاعة والمحبة كما وجب حين كان رسول رب العالمين اليس كذلك؟ بلى لا إذا محبة الرسول عليه الصلاة والسلام ووجوب العمل بسنته كلاهما تابع لمحبة الله فالأصل كله محبة من محبة الله عز وجل لا بد أن توحد الله بالمحبة وأن تجعل محبة ما سواه تابعة لمحبة الله ولكن مع الأسف أن كثيرا من الناس اليوم نسأل الله يحمينا وإياكم يحب مع الله يحب مع الله بل قد يحب دون الله فتجدوا يقدم الدنيا على ما يرضي الله عز وجل يقدم الزوجة على محبة الله يقدم الولد على محبة الله يقدم الصديق على محبه الله وهذا الشرك قد يصل الى الشرك الاكبر وقد يكون دون ذلك قال الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله من هؤلاء لاندادهم المحبه في الحقيقه يا اخواني هي التي تحرك الاراده المحبه هي التي تحرك الاراده الإنسان،, الانسان اذا احب شيئا هل يتحرك لارادته والوصول اليه او لا اجيب يا جماعه نعم لا. اقول المحبه هي المحرك للاراده فاذا كنت تحب الله فلا بد ان تحملك هذه المحبه على اراده مرضاته وأضرب مثلا بسيطا إذا كنت تحب صديقا لك هل أنت تسارع في من حب هذا الصديق أو لا نعم تسارع إذا وعدك موعدا لا فلن تخلفه إذا طلب منك شيئا لم تمنعه, لم تمنعه. فانظر ماذا يشته فتحققه فتحققه له فالمحبة هي المحرك للإرادة والاراده مع القدره موجده للفعل افهمتم يا جماعه طيب يقول الله عز وجل قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجاره من تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاده لسبيله فتربصوا انتظروا انتظروا العذاب حتى يأتي الله بأمره إن الله لا يهدي القبن فاسقين إذن لابد أن نوحد الله بمحبته عز وجل ولكن مع الأسف أنه يوجد أناس من المسلمين يفرجون الرسول بالمحبة ولا يحبون الله كمحبة الرسول يفرجون الرسول بالمحبة التامة ولا يحبون الله كمحبة الرسول وهذا خطأ خطأ عظيم من الذي أرسد الرسول الله من الذي خلقه الله من الذي شرع له الشرق الله كيف تفرد عبدا من عبيد الله قوة بقمة المحبة دون الله عز وجل هذا خطأ وليعلم هذا, اللي ليعلم هذا الفاعل أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرضى هذا أبدا لا يرضى منا أن نقدم محبته على محبة الله قال له رجل ذات يوم ما شاء الله وشئت ما شاء الله وشئت فقال أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده. أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده. وإذا كان لا يجوز للمسلم أن يقدم محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل الخلق على محبة الله فما دون الرسول عليه الصلاة والسلام من داب أولاد فلا يجوز أن نقدم محبة آبائنا أو أمهاتنا او انفسنا او علمائنا او مشايخنا لا يجوز ان نقدم محبتهم على إيش؟ على محبه الله ابدا بل ولا نسوي محبه هؤلاء من محبه الله فان محبه الله هي الاصل والمتحابون اذا تحابوا في الله انتفعوا بالمحبه واذا تحابوا على غير ذلك فقد تكون المحبه ضررا وقد تكون لا له ولا عليه فإذا قال قائل ما هي علامه محبه الله اذا قال قائل ما هي علامه محبه الله يعني كلنا نقول نحن نحب الله ونسال الله ان يحقق هذه المحبه في قلوبنا لكن ما هي العلامه ما هو العلامه استمع العلامه من الله قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني هذا الميزان هذا ميزان المحبه لان المحبه كما قلت لكم انكم تحمل على ايش الاراده فاذا احب الانسان ربه فلا بد ان يتعبد له بشرعه وشرعه وما جاء به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم واتباع الرسول عليه الصلاه والسلام هو الذي يحقق محبة الله وانظر يا أخي الاتباع محفوف بمحبتين اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام محفوف بمحبتين محبة سابقة ومحبة لاحقة المحبة السابقة من الإنسان والمحبة اللاحقة من الله وأيهما أعظم ثمرة الأولى أو الثانية اللاحقة استمع للآية قل إن كنتم تحبون الله هذه محبه سابقه أو لاحقة سابقة إن كنتم تحبون الله سابقة فاتبعوني يحببكم الله يحببكم الله هي اللاحقة وهي الأصل وهي النافعة ولهذا لم يقل الرب عز وجل فاتبعوني تصدقوا في محبتكم لله قال فاتبعوني يحبكم الله لان هذه الثمره ولهذا في الدعاء الماثور اللهم اني اسالك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي, حب العمل الذي يقربني الى حبك اذن المحبه لا بد من توحيد الله تعالى بها بحيث لا يكون احد من الخلق مساوية لله في هذه المحبة ومحبة الخلق كل كلهم تابعة لمحبة الله عز وجل وهذه أعني المحبة التابعة لمحبة الله هي النافعة أما المحبة الطبيعية أو المحبة لغرض دنيوي، فهذه قد تنفى وقد تضر لكن المحبة النافعة هي محبة الله عز وجل هذه ثلاثة امور نقتصر هذه الليله عليها توحيد الله في العباده ايش في الخشيه في المحبه في ايضا مساله رابعه نحب ان نقولها الليله توحيد الله تعالى في الانابه وقد أشرنا اليها اولا لكن الانابه منها او من فروعها الدعاء من فروعها الدعاء فنوحد الله تعالى بالدعاء يعني لا ندعو غير الله لان غير الله سبحانه وتعالى لا يملك لنا شيئا لا سيما ان كان ميتا فان الميت جثة ان كان من غير الانبياء فالارض قد اكلته على الاصل ان كان من الانبياء فالارض لا تاكل ال الأنبياء الانبياء فإن, فإن الله حرم على الأرض أن تأكل اجساد الأنبياء أما غير الأنبياء فالأصل أن الأرض تأكلهم فلا يمكن أن ينفع أحد من الاموات أحدا من الأحياء أبدا قال الله عز وجل ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم عداءً وكانوا بعبادتهم كفر. وقال الله سبحانه وتعالى إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم فسمى الله دعاءهم شركا ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير إذن لا يحل لنا أن ندعو الرسول عليه الصلاة والسلام أو أن نقول يا رسول الله ميت عليه الصلاه والسلام واستمعوا إلى أمر الله له حيث يقول قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشد هذا بالنسبة لغيره. قل إني لن يجيرني من الله أحد أحد ولن أجد من دونه متحدة هذا بالنسبة لهم هو وقال الله تعالى قل لا أملك لنفسي. نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله هذا وهو لنفسه كيف لغيره وقال الله له قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك ان اتبع الا ما يوحى يعني انا عبد اتبع ما يوحى أما اما ان املك هذه الاشياء فلا قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك وانظر كيف يتلاعب الشيطان بالانسان اي فرط على اللسان بين أن يقول القائل يا رب اغفر لي أو يقول يا رسول الله اغفر لي أقول أي فرق على اللسان هل يتعب من الأولى ولا يتعب من الثانية ابدا لكن الشيطان يسول له أن يدعو الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يدعو رب, رب الرسول عليه الصلاة والسلام مع أن الرسول لا يملك له شيئا أبدا والرسول عليه الصلاة والسلام لو علم بدعاء هذا الرجل له لغضب ولم نرضى بذلك إذا كان أنكر على من قال ما شاء الله وشئ فما بالك بالذي يدعوه من دون الله إذن يا اخواني يجب عليكم أنتم يا طلبة العلم وأنتم في هذا البلد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رايتم من يدعو الرسول ان تبينوا له تقول لا تقضى حاجتك الا من عند الله عز وجل وتقولون له الرسول لا يريد هذا يغضب منك يغضب من هذا الفعل ولا يرضى هذا الفعل بدل ما تقول يا رسول الله قل يا الله وما احسن ما سمعت عن شخص من العلماء انه قدم مكه في زمان سابق قدم مكه وكان فيها شيخ يقرا او يدرس واعجبه كلام كلامه اعجب هذا الرجل كلام, كلام الشيخ فلما اراد ان يقوم من الكرسي بعد ان ابدا قال يا كعبه الله قال يا كعبة الله وش دعا دعا ايش دعا الكعبة فحزن الرجل وقال هذا العالم الذي هذا كلامه وهذا علمه كيف تجلو هذه المسألة فقال لعلها سبقت على لسانه بدون قصد تبغت على لساني بدون قصد فلما جلس الرجل الذي كان يدرس الناس جلس هذا إلى جنبه جلس هذا إلى جنبه سلم عليه واحتفى به وقال له جزاك الله خيرا أنا أريد أن أقرأ عليك شيئا من القرآن حفظته وأحب أن تسمع أخشى أن أكون أخطأت فيه. قال طيب يمديك يعني يمكنك هذا قبل أن تقام الصلاة. قال نعم لأن الذي عندي من قصار الصور. فقالت اقرا فقرأ عليه قل أعوذ برب الناس وقل أعوذ برب الفلق وقل هو الله أحب وتبت داء بلهب والنصر والكافرون والكوثر والماعون وقريش فلما وصل فليعبدوا رب هذا البيت قال فليعبدوا هذا البيت فليعبدوا هذا البيت على وزان يا كعبة الله يعني الدعاء عباده قال فليعبدوا هذا البيت قال الشيخ كيف فليعبد هذا البيت فليعبد رب هذا البيت قال فليعبد هذا البيت كرر عليه مرتين وثلاثا فقال له الرجل هذا الذي يقول انه لم يعرف القران قال ألم تقل يا شيخ يا كعبة الله قال جزاك الله خيرا وفتح الله عليه قال قل بدل يا كعبة الله يا رب الكعبه هذه أيضا نأخذ منها فائدة فائدة الحكمة بالدعوة إلى الله لو أن هذا الرجل لما سمع الشيخ يقول يا كعبت الله قال اعوذ بالله أشركت حبط عمله أنت من أهل النار يشوفون هذا لقام عليه هو وطلابه وقتلوه أو أنضجوه ضربا لكنه عامله بهذه الحكمة واقتنع الرجل بدون اي اقناع فاقول الدعاء لمن لله عز وجل الدعاء لله والعجيب يا اخواني العجيب ان كل مسلم يقول في كل صلاه اللهم صل على محمد ويقول السلام عليك ايها النبي وهذا دعاء له لله عجيب دعاء الرسول اللي غير دعاء أنا أدعو الله أن يسلمه وأدعو الله أن يصلي عليه كيف أجعله مدعوا وهو يدعى له سبحان الله النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا التشهد والصلاة عليه من أجل أن ندعو الله له ثم نذهب فندعوه هو محتاج عليه الصلاة والسلام أن أننا ندعو الله له ولكنه في الحقيقة حاجته إلينا دون حاجتنا اليه اي اننا نحن اذا صلينا عليه صلى الله علينا بها عشرة يعني اذا قلت اللهم صل على محمد صلى الله عليك عشر مرات واني اريد ان اسال سؤالا بسيطا الاخ انت طالب علم ولا؟ طيب فضل فضل في كل صلاه تقول اللهم صل على محمد وش معنى اللهم صلي على محمد يعني معنى اللهم صلي على محمد اللهم صلي على محمد اجلا بيش لا اسرح. اللهم صلي على محمد يعني أثني عليه في المبأ الأعلى أحسنت شف هذه كلمة كلنا نقرأها وكثير من الناس يعرفها. اللهم صلي على محمد يعني أثني على عبدك واذكره بالخير في الملأة لعلى عند الملائكه المقربين إذا قلت هكذا أثنى الله عليك أنت في الملأة كم عشر مرات يا لها من نعمة ولهذا ينبغي لنا أن نكثر من الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم ولسي ما في يوم الجمعة المهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب ولا يملك لنفسه نفع ولا ضرر، ولا يملك لغيره نفعا ولا ضررا. ولما أنزل الله وانذر عشيرة الأقربين، جمع عشيرته الأقربين، وقال فيما قال: يا صفية عمه رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد. لا اغني عنك من الله شيئا وفي روايه انه قال سليني من مالي ما شئت لا اغني عنك من الله شيئا واذا كان لا يغني شيئا عن عمتي الصفيه بنت عبد المطلب ولا عن بنته فاطمه بنت محمد فمن سواهما من باب اولى والشيء الذي ادعو اليه اخواني في هذا المسجد المبارك ان يكون التجاؤهم ودعاؤهم لله عز وجل وحده وأن تكون إنابتهم لله وحده وأن لا يتعلق بأحد سوى لا برسول الله صلوات الله وسلم عليه ولا بغيره من البشر ولا بغيره من المشائخ ولا بغيره من الملائكة ولا بغيره من سائر الناس وإنما يكون رجاعهم وتعلقهم ودعاؤهم بمن بالله وحده فبذلك تقضى حاجاتهم وتيسر أمورهم إذن يا اخوان باب التوحيد مهم مهم جدا وإذا بنى الإنسان عبادته على غير التوحيد فإن الله سبحانه وتعالى لا يقبلها قال الله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد ولا يشرك بعبادة ربه أحد وقال, وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عن ربه أنه تعالى قال أنا الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك به معي غيري تركته وشركه فالله الله أيها الإخوة في تحقيق التوحيد فإن بتحقيق التوحيد تصلح الأعمال وتطيب الأحوال ويزول السوء وبالخلاف في التوحيد تفسد الأعمال والأحوال المهم أن باب التوحيد أعظم أبواب العلم ويجب على طلبة العلم أن يعتنوا به وأن يحذر من مخالفه التوحيد من الشرك بالله صغيره وكبيره وباب الشرك باب واسع وقد قسمه العلماء الى شرك اصغر وشرك اكبر وشرك جلي وشرك خفي وهذا معلوم في كتب اهل العلم ننتقل بعد هذا الى شيء له صله في هذا الموضوع وهو زياره المقابر زيارة المقابر لا شك أنها سنة حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم استاذن الله أن يزور قدر أمه فأذن الله له واستأذن منه أن يستغفر لها فلم له فزيارة القبور من سنن النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعالية. لقد قال عليه الصلاه والسلام كنت نهيتكم عن زياره القبور فزورها وكان اول اول امره نهاهم عن الزياره لانهم كانوا حديث عهد بشرك الاسلام طريق جديد فنهاهم عن زياره المقابر سدا للذريعه ولما قوي الايمان في قلوبهم أمرهم بذلك قال زوروا القبور فإنها تذكر الآخرة لو قال قائل من أهل الأصول أصول الفقه إن قوله فزوروها أمر بعد نهي والأمر بعد النهي يفيد الإباحة يفيد الإباحة فكيف تقولون إنها سنة نقول نعم يعين انها سنه التعليل الذي الذي ذكره وهو فانها تذكر الاخره ولا شك ان ما يذكر الانسان بالاخره امر مطلوب حتى تزول الغفله عن قلبه وحتى يلين قلبه ولذلك نحن اذا مررنا بالمقابر على الوجه المشروع في الزياره وتاملنا حال هؤلاء أنهم كانوا بالأمس على ظهر الأرض يأكلون كما نأكل ويشربون كما نشرب ويتمتعون بالدنيا كما نتمتع وهم الآن في جوف الأرض مرتهنين بأعمالهم فإن اللسان يتذكر هذه الحال فيلين قلبه أما الزيارة التي تكون على سبيل تجديد الأحزان تجديد الأحزان وتذكر الميت وأن يقول الإنسان أمس هذا معنا ليته لم يمت ومعشب ذلك هذه لا تفيد لا تذكر الآخرة وإنما تجدد الأحزان فقط الذي يذكر الآخرة أن يتصور الإنسان ويتفكر ويقول هؤلاء إذ الأمس كانوا على ظهر الأرض يتمتعون ويقولونك ما نأكل والآن أصبحوا مرتهنين بأعمالهم فحينئذ يتذكر ولهذا قال زوروا القبور فإنها تذكر الآخر ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه أن يقولوا إذا زاروا القبور السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون يرحم الله المستقيمين منا ومنكم ومساخين نسل الله لنا ولكم العافية اللهم لا تحتمنا عزرهم ولا تحتمنا بعدهم واغفر لنا ولهم هكذا جاءت السنه قويه وفعليه في هذا الدعاء هل هذا دعاء لهم او دعاء لهم بمعنى اننا ندعوهم او اننا ندعو الله لهم ندعو الله لهم نعم بعد الدرس ان شاء الله اسئله بعد الصدفه اسئله وبعد بين الاذان والاقامه يعني اذا امكن نتكلم بعض الشيء اجابه المؤذن الاخوان السنه مؤكده امر بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا سمعتم مؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن حتى ان بعض العلماء قال انها واجبه فلا ينبغي الإنسان أن يتلهى عنها حتى لو كان يقرأ يجيب المؤذن واختلف العلماء هل إذا كان إنسان يصلي يجيب المؤذن أو لا؟ فقال شيخ الاسلام بن تيمية يجيب المؤذن وهو يصلي لأن الكل ذكر فقال غيره بل لا يجيب المؤذن لأن في الصلاة شغلا وإجابة المؤذن طويلة ليس كحمد العاطس العاطس إذا عطس وهو يصلي يقول الحمد لله لكن إجابة المؤذن طويلة تشغل عن الصلاه فينبغي أن نجيب المؤذن وأن نقول مثل ما يقول إلا في كلمتين هما حي على الصلاه حي على الفلاح فنقول لا حول ولا قوة إلا بالله يعني أننا نتبرأ من حولنا وقوتنا إلا بالله وهذا يعني أننا نسأل الله المعونة وفي أذان الصبح يقول المؤذن الصلاة خير من النوم فماذا نقول نقول كما يقول الصلاة خير من النوم لأن هذا هو مقتضى عموم الحديث يقول مثل ما يقول المؤذن ولم تبين السنه بالاستثناء إلا في حي على الصلاة حي على الفلاح يعني نعود الى تكميل قراءتنا او الدرس بالنسبه لزيارة القبور زيارة القبور الغرض منها امران الامر الاول تذكر،, تذكر الاخره لا تجديد الاحزان والامر الثاني الدعاء للاموات لانهم بحاجه ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له يدعو له وهنا عدل النبي صلى الله عليه وسلم عن العمل للميت إلى إيش إلى الدعاء ولهذا لو سألنا سائل أي ما أفضل أن أقرأ لميتي جزء من القرآن أو أن ادعو الله له قلنا الدعاء لا أفضل أن أصلي ركعتين لوالدي أو ادعو الله له الدعاء أفضل أن اطوف بالبيت سبعا لوالدي أو ادعو الله له قلنا الدعاء له لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا في سياق العمل إلى الدعاء ولم يفسدنا الى العمل طيب اذن الغرض من زيارة القبور ايش امران الاول تذكير بالاخره والثاني الدعاء لهم اما دعاءهم بمعنى ان نستغيث بهم او نجا اليهم او ما اشبه ذلك فهذا شرك اكبر اذا دعوت الميت فهو شرك اكبر مخرج من المله وقد قال الله تعالى انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصاره ونحن دعونا يا اخوان نخاطب بلسان العقل أي ما أحسن لك أن تدعو من يقول للشيء كن فيكون في أو أن تدعو ميتا أن ترمسته التراب نخاطبكم بالعقل فضلا عن الشرع لا شك أن كونك تدعو من إذا قال من إذا أراد شيئا قال له كن فيكون خير من كونك تدعو من لا ينك نفسه نفع ولا ضرا من أنت بنفسك سويت عليه ترى وأقول خير من باب قوله الله من باب قول الله تعالى آ الله خير أما يشركون وإلا فإنه لا خير في دعاء الموت لا للميت ولا للحي الداع هذه هذا هو المقصود من زياره القبور و... ولا فاق في هذا بين قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه ابي بكر وعمر رضي الله عنهما وقبر عثمان رضي الله عنه في البقيع وقبر علي بن ابي طالب في العراق وان غير ذلك كل هذه القبور لا تزار الا من اجل الدعاء لاصحابها حتى النبي عليه الصلاه والسلام عندما نزور قبره ماذا نقول السلام عليك يا رسول الله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اقول هذا ايضا من عندي يا اخواني ليس عن سنه بمعنى أن الرسول لم يقل لأصحابه إذا ذلتم قبلي فقلوا كذا وكذا لكن أنا أقول إن الرسول علم أمته والسلام عليه والصلاه عليه والمأثور عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك يا عمر وينصر ينصر وليس في هذا المقام هذه الأدعية الطويلة التي تتعب الناس وتحجز الناس عن الخروج من المسجد إنما هو السلام وأنت ماشي أو تقف في هذا القدر اليسير تقف أمام قبر النبي عليه الصلاة والسلام ثم تخطو خطوة عن اليمين لتكون مقابل لأبي بكر رضي الله عنه ثم تخطو خطوة عن اليمين لتكون مقابلا لعمر رضي الله عنه هذا هو المأسف. أما هذه الأذية الطويلة المستوعة التي إنما تجدد الأحزان ولهذا تجد بعض الناس الذين يزورون المقبرة في البقيع تجدهم في بكاء وفي صراخ هذا مما يدل على أن هذه الزيارة زياره أحزان هي زيارت دعاء لهم وهم في أشد الناس وهم في أشد الحاجة إلى الدعاء لهم اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد كما جاءت للسنة قال الرسول عليه الصلاه والسلام اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد فيها أسئلة كثيرة حول هذا الموضوع مسلسة زيارة وغيرها لكن ان شاء الله اقول ان أقول إن تحقيق التوحيد أمر شاق ولا سيما على من عاش في بلاد فيها خلل في هذا الباب ولكن المؤمن حقيقة يرجع إلى الحق أينما كان الحق ضالة المؤمن أينما وجده أخذها ولا يجوز الإنسان إذا عرض عليه الحق أن يقول إنا وجدنا آباءنا على أمة هذا قول من قول أعداء الرسل الذين ردوا ما جاءت بالرسل بقولهم انا وجدنا اباءنا على امه وانا على اثارهم المقتدون او وانا على اثارهم المقتدون فالمؤمن يقول اين الحق اتبعوا واذا نظرنا الى هدي الصحابه الخلفاء الراشدين ومن بعدهم والتابعين وائمه الامه الاسلاميه وجدنا انهم اذا تبين لهم الحق رجعوا اليه حتى وان كانوا قد قالوا بالأول بخلافه الله لا الله لما تيسر الان فالفجر ان شاء الله